وفي آ ذ ا ن ن ا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل ن ن ا عاملون قل إنما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 و ا س م ا وقدر ف ي ه الله ق و ا في أربعة أيام أربعة س و ن ى موسوعه النابلسي ل ل ع ل ف ق ا ل ل ه ا و ل ا ر ض ي يا طوعن و ك ر ه ا قالتا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 وشاء ربنا ل أ ن ز ل م ل ا ئ د ك ت و ر م ب م ا أ ر س ل ت م ب ه ك ا ف ر و ن ا ب ل س ي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 أ وما ل ر ترجعون ة وإليه و م كنتم ت س ت ت ر و ن أ ن يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ولكن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 فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أ س و ء الذي كانوا يعملون ذلك جزاء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 م و ي ل ق ه ا إ ل ا ا ل ذ ي ن ص ب ر و ا و م ا ي ل ق ه ا إ ل ا حظ ع ظ ي م و إ م ا ينزغنك من ا ل ش ي ط الحسنى ن نزغ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 فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسامون ومن آياته أنك أنزلنا آياته عليها الأرض خاشعة فإذا ترى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 سبقت من ربك لقضي بينهم و إ ن ه م لفي شك منه مريبا من عمل صالحا فلنفسه ومن س ا ء فعليها وما ربك بضلام للعبيد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 ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من م ح ي ص لا ي س أ م الانسان من دعاء موسوعه س ه الشر ف ي ق ن ط ولئن ق رحمة ا م ن ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده لا الحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا ونآ وإذا بجانبه مسه ا ل ش ر فذو د ع ا ء ع ر ي قل ر أ ي ت م إ ن كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيدا